السلام عليكم في ب د ا ي ة د ر ا س ة ا ل ج ا م ع ي ة ل ل إ ع ل ا م درسنا ن ظ ر ي ة إ ع ل ا م ي ة من أ خ ط ر النظريات أ د ر ك ت ل ل و ه ل ة ا ل أ و ل ى أ ن ه ا تطبق بشكل واسع في ا ل إ ع ل ا م الموجه إ ل ي ن ا و خ ا ص ة فيما يتعلق بتاريخنا هذه ا ل ن ظ ر ي ة تدعى Agenda Sitting وجود ت ترتيب الأولويات وتفترض ع بالعربية ن نظرية النظرية ي و هذه ع ل ا ق ة بين القضايا التي توليها وسائل ا ل إ ع ل ا م مزيدا من الاهتمام وبين تزايد اهتمام الناس بتلك القضايا بمعنى أ ن ا ل إ ع ل ا م هو الذي يحدد لك القضايا المهمه ة من القضايا ا ا ل ت ف ة حتى ولو كانت القضايا ا ل م ه م ة التي يحددها لك ا ل إ ع ل ا م ت ا ف ه ة في حد ذاتها أ و أ ن تكون القضايا التي لا يغطيها ا ل إ ع ل ا م بشكل كبير ويعتبرها ت ا ف ه ة هي القضايا ا ل م ه م ة التي كان ينبغي مناقشتها والتي نجح ا ل إ ع ل ا م في صرفها عن تفكيرك فمثلا يصبح الخبر الأول في الخبر الأخبار الأول نشرة هو الخبر المهم بالنسبه ة إليك على الرغم من ن أ في حقيقة ا ل أ م ر ل ي س مهما ولكنه يصبح مهما ل أ ن ا ل ق ن ا ة أو الدولة التي د و ل ل ة ا تعرض تلك ا ل ن ش ر ة ا ل إ خ ب ا ر ي ة عرضته عليك في ب د ا ي ة نشرتها الاخباريه إ خ ب ر ي ة أما ا ل ر ل الحقيقي م م ه ف ب م ا أ ت ي في ن ا النشرة وربما لا يأتي من الأساس وبالتالي لا يصبح مهما بالنسبة、إليك. هذا الأسلوب الخبيث في الإعلام ي يأتي يصبح إليك في ة من يعتبر أ خ ط ر من ا ل س ل ي ب الكذب ل أ ن ا ل إ ع ل ا م في هذه ا ل ح ا ل ة لا يكذب صراحه فلا يفقد مصداقيته عندك ولكنه يخدعك من حيث لا تدري وذلك بتحديد أ و و ل ي اولوياتك ت ك ا أ م الإعلام ث كثيرة ل على ذلك العربي ة خاصة في ل ا ت س ع ل البرنامج ل م م ق ا هذا في ح د د ي ه و ل ن من عن من لو فكرت قليلا وتأملت في كثير من الأخبار التي تصلك عن طريق وسائل الإعلام لوجدت الكثير من الأمثلة فكرت في كثير طريق السينما ا ل أ م ر ي ك ي ة صنعت فيلما عن هذه النظريه ة ذ ا الفيلم يدعى و ق ص ة الفيلم تتلخص أ ن الرئيس ا ل أ م ر ي ك ي يتورط في ف ض ي ح ة قبل موعد الانتخابات ا ل ر ئ ا س ي ة مما يفقده ش ع ب ي ة لدى الناخبين ولكن مسؤول العلاقات ا ل ع ا م ة ب م س ا ع د ة أ ح د صناع ا ل أ ف ل ا م ينجحون بصرف الناس عن م ت ا ب ع ة تلك الفضيحه ة قصة وذلك و بخلق م ي ة عن إ ر ه ا ب ي ي ن يحاولون ضرب الولايات ا ل م ت ح د ة و م و ل ي ن من إ ح د ى الدول ي ت ا ب ع ا ل إ ع ل ا م ا ل أ م ر ي ك ي ق ض ي ة الحرب و ا ل إ ر ه ا ب ويتناسى ا ل ق ض ي ة ا ل ر ئ ي س ي ة وهي ق ض ي ة فضيحه الرئيس ن إن شاء الله حكاية الخليفة العملاق سليمان القانوني س سوية الإسلام ت ك حكاية م العملاق ل الله الخليفة فيها شاء والحقيقة الأولويات وردتني الحلقة بالتحدث عن نظرية ترتيب الأولويات تعقيباً على أسئلة وردتني من بعض المتابعين الأفاضل الذين جداً ا على أسئلة أنني نظرية ترتيب بدأت عن من بعض ب سعدت ت ر م ش ك هؤلاء م بتلك الأسئلة. ه ا ل إ خ و ة بعثوا لي ب أ س ئ ل ة بعد ا ل ح ل ق ة ا ل م ا ض ي ة التي استعرضنا فيها جانبا من ع ظ م ة ا ل خ ل ي ف ة سليمان القانوني الأسئلة كانت عبارة عن استفسارات عن قصص لمشكلات ع ا ئ ل ي ة وشخصيه ة حياة أثيرت أعتقد أ سليمان القانوني والتي حول السلطان ن اثيرت أ بالتأكيد في المسلسل السيء الذكر في الذي حول د د ا ل أ و وهو ي الذي ا المسلسل ت حياه د د ا ل ل أ و و ت التي ت ا ينبغي ن م ق ش ا عن حياة هذا ا ل ع ظ ي م ا ل إ س ل ا الأولويات هنا ا م ي ليست ل قصص ب ط و و ل ة ا ل والجهاد للخليفة ت ض ح ي ة سليمان القانوني و إ ن م ا لقصص مؤامرات ودسائس وحريم وبالرغم من معرفتي ل ل إ ج ا ب ة عن تلك ا ل أ س ئ ل ة التي طرحت علي إ ل ا أ ن ن ي لن أ ج ي ب و ذ ل ك ل ع د ة أ س ب ا ب م ه م ة أ و ل الحديث ا في هذا البرنامج عن ح ك ا ي ا ت ا ل أ ب ط ا ل نحاول فيها أن نتعلم منهم ل ان أ نتسلى بمشكلاتهم ا ل ش خ ص ي ة ثانيا ف ل ي س أ ل كل واحد منا كم م ش ك ل ة ع ا ئ ل ي ة يعاني منها وهل يحب أن يتحول تواجه الملوك يواجهها أو أو جهاد الناس عن تلك المشكلات؟ ثالثاً، على الجميع أن يعلم أن المشكلات التي تواجه الملوك ليست كتلك التي يحب حديث أن أن أن عن عماد أو فيصل أو أي واحد فينا. فاي ي أي ص ل أو ف لين أ و ر ق ة في التعامل مع مشكلات التمرد والفتن حتى مع أ ق ر ب الناس قد تتسبب بتفكك الخلاف ب أ س ر ه ا وهو ما يترتب عليه هدم مساجد وقتل مئات ا ل آ ل ا ف من ا ل أ ب ر ي ا ء و ا ل أ م ث ل ه في هذا الزمن كثيره ة أما السبب الرابع فإن الحديث عن فإن ذ ه ا ل أ م و ر ا ل ت ا ف ه ة غير م ه م في ي ضوء ا ل ح د ث عن فتوحات وانتصارات فتوحات وقصص و ب ط ل ي جليلة وأخيرا ة وأعمال في إ ن ن نتحدث ا ف هذا ا ل ب ر ن ا م ج ع ن بشر يصيبون ويخطئون ولا ن ت ح د ث عن ن أشخاص م ز ه ي ن حتى الصحابة لم ي ك و ا الخطأ أما الذين معصومين من ي ب ح ث و دون ن عن من بشر ا ل أ ن ب ي ان ء لا ي خ ط ئ و فليبحثوا ع نستكمل ه عندهم إله ا الحضارة الإغريقية البطل في نصف حيث يكون البطل عندهم نصف إله. وقبل أن ن ح ك ا ي ة بطلنا ي ل ع م ل ا ق سليمان القانوني أود أن أشكر جميع من بعثوا إلينا بتعليقاتهم وأخص بالذكر في هذه الحلقة المعلمين الأفاضل بعثوا والسفسراتهم والمعلمات من إلينا المعلمين بالذكر جميع بتعليقاتهم في الفضليات الحلقة هذه الذين ن ش ر وكم ا الحلقات التلاميذ هذه بين و سعدت عندما بعث لي ا ل أ س ت ا ذ أ ح م د ل ع ن ي ز ي وهو من أ ف ا ض ل أ ه ل الكويت الكرام بصور من فصله أ ث ن ا ء م ش ا ه د ة التلاميذ للبرنامج وسأرحب بأي شخص يريد أن يرسل صورا لها علاقة بالبرنامج. وسأحاول وبعد الطويلة الوقت سويةً يرسل نستكمل بأي أن أن أعرضها يريد بالبرنامج الحلقات القادمة إن شاء الله. وبعد هذه المقدمة الطويلة فقد حان في لكي شخص شاء القادمة المقدمة فقد إن لها علاقة الله هذه ق ص ة ا ل خ ل ي ف ة العظيم سليمان القانوني وتوقفنا فغزات لا يرغبون أن نقرأ أنا وأنت عن سوى والفتن والنكسات الأوروبية كتب التاريخ فغزات التاريخ تاريخنا التي غيرت الحلقة قرأ نقرأ قصة القارة في فما عند منا عن أن أنا عن من الماضية حكاية مهاكس العظيمة المعركة المدرسية لا الهزائم مهاكس الخالدة شكل معركة معركة كم هي هذه لمئات السنين و قصه معركه مهاكس الخالده بدات بعد تولي امير المؤمنين سليمان القانوني لمقاليد الخلافه عندها رفض ملك المجر دفع الجزيه التي كان يدفعها ل ل خ ل ي ف ة العملاق سليم ا ل أ و ل رحمه الله ظنا منه أ ن ه أ م ا م خ ل ي ف ة شاب لا يملك ق و ة ك ق و ة أ ب ي ه وتعدى ا ل أ م ر أ ن قام ملك المجر بقتل رسول ا ل خ ل ي ف ة سليمان القانوني الذي كان في ذلك الوقت في ا ل س ا د س ة والعشرين أ و ا ل س ا ب ع والعشرين عندها أعلنت العثمانية مع المجاهدة الخلافة الإسلامية العثمانية المجاهدة حالة الحرب مع المجر وتقدم ا ل خ ل ي ف ة الشاب سليمان القانوني بنفسه جيشا إ س ل ا م ي ا متوجها نحو المجر وفي الطريق فتح حصن بلغراد المنيع في القصة التي ذكرناها في الحلقة الماضية. وصادف أن كان الفتح في عيد الفطر、المبارك. فتلقى التي الماضية عيد أمير المؤمنين سليمان القانوني التهاني بالعيد بيليغراد وبيليغراد القصة ذكرناها الحلقة كان المبارك والنصر من داخل هي عاصمة سربيا الحالية أن من هي بعدها توجه ا ل خ ل ي ف ة سليمان القانوني شمالا نحو ع ا ص م ة المجر ف أ د ر ك ت القوه ا ل ص ل ي ب ي ة أ ن ه ا أ م ا م رجل جبار سيهدد عروشهم جميعا وعند تلك ا ل ل ح ظ ة ا ل ح ا س م ة في التاريخ أ ع ل ن باب الفاتيكان ا كليمنت السابع ح ا ل ة النفير العام في أ ر ج ا ء الممالك ا ل ك ا ث و ل ي ك ي ة وذلك ل م ح ا ر ب ة سليمان القانوني وكما أ ص د ر قرارا البابا ل لكل صليبي غ ف ر يشارك ا ن ب ه ذكرنا ه ا ل م ع ر ة بمثابة شهادات كنسية موقعة وهذه السقوك للجنود هي شهادات كما قلنا البابا شخصيا تضمن للجنود الصليبيين ا ل من تضمن غ ف ا من ذنوبهم و ل ل خ و د في ا ل ج نهايه ة الأبدية ا ا على حسب د ع ت ق م م و ك ذكرنا ف ن ا ي ة ا ل ح ل ق ة ا ل م ا ض ي ة تكون حلف عسكري صليبي كان أ ك ب ر حلف عسكري تعرفه الدنيا في ذلك الوقت مكون من جميع القوى ا ل ص ل ي ب ي ة التي كانت م و ج و د ة في تلك الفتره ة كان على ر أ س ا ا ا ل إ م ب ر ط ومملكه ر ر ي ة ا ل و ا ا ن ي ة ل ق د س ة و ت ش م ل إيطاليا، ألمانيا، النمسا، ا إسبانيا، من و ل ن د المجر ب ج ي سويسرا، ك ك ا س و ل ب ب و ومناطق واسعة من فرنسا وأراضي أوروبية、أخرى. ومملكة ر فرنسا أخرى من م ا ل وسلوفاكيا ت ش م المجر ل الحالية و وترانسلفانيا وهي جزء من رومانيا ا ل ح ا ل ي ة إ ض اماره ف ة ل ش ل ص ب ب ي ا مملكة و ي م ي ا وهي عليها يطلق ما ف ي ه ذ ا الوقت و ج م ه ر ي ة ا ل مملكة ش ي ك ك ر و الالمانيه ت وشاركت ي أيضا ا م م ك ك ة ر و ت ي في ا هذا ا ت وشاركت ح ا أيضا ل ف م ل ل ك ة ب و ن د إمارة م بافاريا ا ا ل ل أ ة شاركت أيضا في ذ ا التحالف وهي ولاية الألمانية. وضمن ه ي ولاية الألمانية و البعرن هذا التحالف كان جيش ا ل د و ل ة ا ل ب ا ب و ي ة مشاركا أ ي ض ا إ ض ا ف ة ل م ر ت ز ق ة صليبيين من ع د ة مناطق في أ و و ر ب اوروبا ف ت ك ن بذلك ب ك أ تحالف صليبي تعرفه صليبي أ ر و في فرنسا وسكندنافيا وكانت ممثلة في مملكة في الحلف في الأوروبية تقريباً بريطانيا، السويد بريطانيا والسويد طريق الإنشقاق من الكنيسة الكاثوليكية ذلك هذا الوقت القارة كاملة البرتغال ممثلة مملكة لم لأنهما الانشقاق مكون وكانت تشارك كان باستثناء وأجزاء من من من واتباع المذهب البروتستانتي الذي أسسه لوثر المذهب الذي مارتين أسسه فرنسا كانت ك ا ث و ل ي ك ي ة ولكنها كانت مع عداء مع إ س ب ا ن ي ا و ح ل ي ف ة ل د و ل ة ا ل خ ل ا ف ة التي حررت لها أ ر ض ه ارضها من الإسبان ا ل ب ت كانت غ ا ل أ ي ا كاثوليكية ك و ل ن ل من تشارك ل س ب ب ي أ و ل ه م الاسبان ا ع د ء مع إ ي وثانيهما أنها كانت تخطط لضرب الأمة الإسلامية في ا أنها كانت الأمة مقتل تخطط لضرب من خلال طريقه ة قدارة أكثر سنكشف ن ع ا خلال الحلقات القادمة إن شاء الله المهم شاء إن ع س ك ر ا ل م ع س ك ر ا ن قداره ر ب و ا ي يقع في جنوب جمهورية ل م ج الحالية وتسمى أيضا وتسمى ن غ ا ا اسم هذا الوادي هو وادي مهاكس ا ر ي م هو ه أو جيش أو مهاتش كما ل بالمجرية كلها تسميات لنفس المكان ف ظ تسميات ج ي الصليبيين كان يتكون من خ ي ر ة فرسان أ و ر و ب ا مدعمين ب أ س ل ح ة م ت ط و ر ة وجنود أ ش د ا ء و ا ل ح ق ي ق ة أ ن الجيوش ا ل أ و ر و ب ي ة أ و جيوش الروم والروم كانت لفظ يطلقه العرب غالبا على الأوروبيين بشكل عام ا ن ك هذه الجيوش جيوشا ص ل ب ة وكان الفارس الرومي أ و ا ل أ و ر و ب ي يقدم على الموت إ ق د اقداما م ا ليس ف ط ل ل ع ق ي ل ل التي ص ي ي ب ة كانت ت وقتها بل لظاهرة عجيبة عند الأوروبيين ما زالت ر لظاهرة الأوروبيين س الناس س خ ة عجيبة موجودة في فعلى يوم قلوبهم بل إلى هذا ما عند ع ن ك ف يكفك نسياننا لأبطالنا التاريخيين بل أحيانا فإن الأوروبيين يمجدون ينسونهم وتشويههم ي أبطالهم ولا ينسونهم أبدا بل ي أ ن تتنقل في أ ي شارع من شوارع أ و ر و ب ا لكي تمر بصور وتماثيل ل أ ب ط ا ل ه م التاريخيين فكان ا لذلك ف ا الأوروبي ربما ر سيرته س ستبقى قديس يعلم بل يتحول إلى لدى أن أمته موته موته بعد بعد فقد كان الفارس ا ل أ و ر و ب ي ي ق د م على الموت إ ق د ا م ن و هو يعلم أ ن ه س ي خ ل د ب ع د م و ت ي ل م ي ك ن في ا ل ج ن ة فلادا أ م ت ه أ و شاب ه ج ي ش م ه ا ك س ا ل صليبي كان ب ق ي ا د ة م ج م و ع ة من أعظم ق ا د ة ا ل م ج ر و ق ت ه ا على ر أ س هم الملك لويس الثاني م ل ك م م ل ك ة ا ل م ج ر ب قال تومري و و هو أ ح د ا ل ق س ا و س ة و كان يقود أ ح د أ ج ي ح ة ا ل ج ي ش ب ن ف س ه ل ب ث ا ل روح ا ل صليبي ة لدى المقاتلين على ا ل ج ه ة ا ل أ خ ر ى كان ك الجيش الإسلامي ي ت وكان ن من قوات عثمانية مجاهدة مسلحة بالمدافع قوات ا ا ت ل ف ة مسلحة بعقيدة وقبل ذلك ل المهام الخاصة الإسلامية ت بقوات و ومدعمة ح ي د م جنود ن ا ا ل ك ش ر يقود ة وكان ي قلب ه ذ القائد ا ج ي ش ا ل العام للقوات ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل م ج ا ه د ة أ م ي ر المؤمنين السلطان سليمان القانوني الذي أ ع ط ى التوجيه العسكري ل ق ا د ة الجيش وهو تدمير قوات العدو تدميرا تاما وسحق قوات التحالف بشكل نهائي و ا ل س ي ط ر ة على ع ا ص م ة العدو بودا وفي ل ي ل ة ا ل م ع ر ك ة سهر السلطان المجاهد سليمان القانوني ليلته يصلي ويدعو الله أ ن ينصر المسلمين على أ ع د ا ئ ه م حتى جاء الفجر فتقدم خ ل ي ف ة المسلمين جيشه الجرار وصلى بهم إ م ا م ا في ص ل ا ة الفجر وبعد ا ل ص ل ا ة نظر الخليفة المجاهد سليمان القانوني نحو الخليفة المجاهد الإسلام ا ل جيش عندها ث م ا ي يبتسم بكل فخر واعتزاز وقال لهم فخر واعتزاز وهو و م ع تسيل برسول عينيه وكأني من ل ل صلى ه انفجر ل ل عليه وسلم ه ي ظ ر إليكم الآن عندها ا ن الجنود بالبكاء وعانقوا بعضهم بعضا وتعاهدوا على اللقاء في ا ل ج ن ة وهم يرجون ا ل ش ه ا د ة في سبيل الله عام, الموافق والعشرين من شهر عام تذكر س التاسع أغسطس وخمسمائة وستة ع والعشرين عام وعشرين م الموافق من ميلاديا ا واثنين وثلاثين أحداث ئ ة ألف بدأت شهر ه ه ا ل م ع ر ة الفاصلة ت ذ ك معي هذا التاريخ جيدا فهو تاريخ م ع ر ك ة مهاكس الخالده أ ح د ا ث م ع ر ك ة مهاكس ا ل خ ا ل د ة بتقدم فرسان التحالف الصليبي نحو جيش المسلمين وكانت ا ل خ ط ة التي اختارها ا ل خ ل ي ف ة سليمان القانوني تقضي باستدراج قوات العدو نحو ا ل أ م ا م ثم انسحاب م ق د م ة الجيش لتكون طلائع القوات ا ل ص ل ي ب ي ة على م ر م ى المدافع ا ل إ س ل ا م ي ة وفعلا تقدم جنود التحالف الصليبي نحو الجيش ا ل إ س ل ا م ي ل ي ف ا ج أ و ا بانسحاب المسلمين فظن الصليبيون أ ن القوات ا ل إ س ل ا م ي ة ه ز م ت من ا ل م ع ر ك ة ب س ر ع ة فاندفعوا كالسيل الجارف إ ل ى ا ل أ م ا م وعندها أ ع ط ى القائد سليمان القانوني ا لسلاح إ ش ا ر ة ل ا ل م د ف ع ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة بالبدء بالهجوم المضاد ف أ ط ل ق المجاهدون المسلمون مدافع ا ل خ ل ا ف ة ا ل ع ث م ا ن ي ة لتنطلق القذائف على جيش ا ل أ ع د ا ء كالحمم ا ل ن ا ر ي ة فثارت الفوضى بين جيش الصليب وأصيبوا وصر السليمانية بالهلع الخطة هول تلك الخطة وصار فرسانهم يتساقطون بالآلاف من ففرت ر س يتساقطون ا ا ا ن ه م ب ل ل آ من م الدقائق الأولى ل ل ع ك ة وفي و نفس ا ل ق ك القوات ن ت ا أ ج ن ح تحيط ة الإسلامية ب ا ل ع د و ل ت ح ا ص ر ففرت ه ا ل ق و ا ا ت ل ل ص ي ب ي ة من ص ح ة ا ل م ع ر ك ة بشكل فوضوي وغرقوا في نهر الدانوب وكان ممن غرقوا ملك المجر لويس الثاني الذي حاول الفرار عن طريق الدانوب وهلك أيضا معظم ق ا د ة الجيش الصليبي وأبرزهم بالتموري وانتهت أ ب ب ر ز ه م ل ت و و م ر ي ا ا ل م ع ر ك ة بنصر حاسم للمسلمين بعد أ ن قتل فيها عشرون أ ل ف صليبي بينما قتل من المسلمين من قتل ألف وما خ س م ئ ة مجاهد、فقط. نحسبهم شهداء ولا فقط ن ز ك يزال ه الله م وما على المجريون إ ل ى يوم الناس هذا يتذكرون هزيمتهم ا ل ن ك ر ا ء في موهاكس ه ا ك س أ م ش م ا ي م م و ن ه حتى صار عندهم مثل يقول أ س و أ من هزيمتنا في م و ه ا ج وربما يعجب البعض من اختصاري ل أ ح د ا ث هذه ا ل م ع ر ك ة ولكن ا ل ح ق ي ق ة أ ن ن ي لم أ خ ت ص ر فقد كانت هذه ا ل م ع ر ك ة ق ص ي ر ة جدا كم كانت مدة هذه المعركة؟ لكرة مدة من زمن مباراة لكرة القدم استغرقت ساعة الساعة ونصف تسعون لقد دقيقة هذه أقل فقط و إ ن كنت تتعجب من س ر ع ة الانتصار في تلك ا ل م ع ر ك ة فسوف تتعجب أ ك ث ر عندما تتابع معي ب ق ي ة قصص التاريخ ا ل إ س ل ا م ي في هذا البرنامج إ ن شاء الله فهناك فيها في فالمرحلة فهو في وهذا المهمة هي أن يتحرك المسلمون ويعد العد لعدوهم الله يمنحه من انتصر المسلمون المسلمين أن المسلمون النصر فهو من عند ثوان معارك دقائق دائما تاريخ العد أما لأكثر تكرر يتحرك لم تستمر معدودة معدودة ويعد قد شيء بعد أن يرى الله ا ل صدق وبعد ا والإعداد الجيد ي و مهاكس دخل المسلمون ع ا ص م ة المجر بودا وهي بالمناسبة جزء من ا ل ع ا ص م ة ا ل ح ا ل ي ة للمجر بودابست بعد أ ن اتحدت مع م د ي ن ة بيست المجاوره ة المدينة فدخل المسلمون و م ي ك ب ر وتصادف ن و أ ن يدخلوها في عيد الاضحى أ ض ح ى فتلقى ل س ي م ن القانوني تهاني ا ل عيد أ والنصر في بودا في بعد أن ك انتهاء قد ل ق ى ت ن والنصر ن ي عيد في بيلغراد بعد الفطر المهم ا ا ه ت ا ل م ع ر ك ة ا ك تدعي ش ف المسلمون قوة أن قذرة ت انتماءها ل ل إ س ل ا م كانت تعاون المجر في حربها على المسلمين هذه القوة هي هم وأذنابهم ويظهرون القوة الدولة الصفوية الشيعية والصفويون هم صنف من غلاة الشيعاء الفرس بالمجوسية بالخفاء ويظهرون الإسلام نفاقاً يدينون صنف من من ويحقدون على ا ل إ س ل ا م بشكل عام وعلى العرب بشكل خاص ويحتقرون حتى العرب الشيعه ة بالمناسبة. تلك الدولة إسماعيل الصفوي، تلك أسس و ظ ر تبريز. القرن عشر، عصرنا رجل ت وكانت عاصمتهم انتهاء دولتهم هذه نهاية الدولة الثامن عشر عادوا من جديد في عصر الحديث على يد رجل يسمى الخميني، مدينة وبعد جديد يد و سنة بين في في يسمى من 1501 1785، وسنتحدث في هذا البرنامج إن شاء الله في الحلقات ا ل ق ا د م ة عن ق ص ة ا ل د و ل ة ا ل ص ف و ي ة ا ل أ و ل ى و ا ل د و ل ة ا ل ص ف و ي ة ا ل ث ا ن ي ة وعن ع ق ي د ة الصفويين ومعتقداتهم و أ ه د ا ف ه م بالتفصيل إن شاء الله وفي زمن سليمان القانوني ن ش أ ت حروب ك ب ي ر ة بين د و ل ة ا ل إ س ل ا م ا ل ع ث م ا ن ي ة ب ق ي ا د ة هذا ا ل خ ل ي ف ة العملاق و د و ل ة المجوس ا ل ص ف و ي ة ب ق ي ا د ة رجل يدعى قهمساب ا ل أ و ل واستمرت هذه الحرب لما يقرب من ثلاث وعشرين س ن ة كان ا ل ل م م س وتمادى ن ن ي ص ر والأخرى و الواحدة ن كان بها ن أ ه ه م تحرير ب غ ا الصفويين بعد أن نبش الشيعة الصفويين بعد أن نبش الشيعة الصفويون. قبر الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله وهو واضع المذهب الحنفي المذاهب الإسلامية ا د بعد أحد من رحمه أن نبش حنيفة ل وهو أبي قبر ب ر ك و ت م الصفويون د ا في سفالتهم ب أ ن أ ع ل ن و ا في ا ل أ س و ا ق أ ن قبر ا ل إ م ا م أ ب ي ح ن ي ف ة متاح لكي يبول عنده الناس ع ن د ه ا تحرك ا ل خ ل ي ف ة الشهم سليمان القانوني وفعلا حررت بغداد الفرس الصفويون ووقعوا ا الفرس س س ل ل م ف ص ي و و و ن بعد ذلك مع د و ل ة المسلمين ب ق ي ا د ة ا ل خ ل ي ف ة سليمان القانوني م ع ا ه د ة أ م ا س ي ا التي نصت على ضم العراق وتبريز ع ا ص م ة الصفويين إ ل ى د و ل ة ا ل خ ل ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ع ث م ا ن ي ة والحقيقة خسيرة الأمة الصفويين كانوا ولا زالوا خنجرا في خسيرة الأمة الإسلامية في أن فقد ساعد ا ل ص وفي ي المدينة التي يردده الأوروبيون العثمانيون وفي ن كانت وهناك لنهر ا مما الحصار مفتاح أوروبا لا الشاه لو الرائم مثل أدى على لفك تلك لو لوصل تعتبر زمن القانون انتصرت الجيوش ا ل إ س ل ا م ي ة في معارك لا تعد ولا تحصى منها م ع ر ك ة بروزا ا ل ب ح ر ي ة ا ل خ ا ل د ة أ ك ب ر م ع ر ك ة ب ح ر ي ة في تاريخ ا ل إ س ل ا م وفي ا ذكرناها ل ت ي الحلقة السادسة عند ذكرنا برباروس للأخوين عند ر ح م ه الله رقعة دولة الإسلام في عهد م الإسلام م وتضاعفت ا دولة ل رقعة في س ي ن القانوني لتصل من الصومال وأريتريا جنوبا حتى أبواب فيينا شمالا لتصل من ن وفي حتى م ه كان ا ل أ س ط و ل ا ل إ س ل ا م ي العملاق يتحرك جيئه وذهابا نحو ا ل أ ن د ل س ل إ ن ق ا ذ المسلمين ا ل أ و ر و ب ي ي ن الذين كانوا يتعرضون للتعذيب في بلادهم الأندلس للتعذيب يتعرضون في من قبل الصليبيين قبل فانقذ ل ل م م ينقذ ي س ا ل ا المسلمين فقط من إرهاب الكاثوليك الإسبان وقتها ن ن من ن و بل فقط ق أ أ ي ض المسلمون ا ي الذين كانوا يتعرضون أيضا للتعذيب ه و كانوا د ن الصليبيين فأنقذ قبل ل ا م في زمن القانون آ ل ا ف اليهود من إ ر ه ا ب الصليبيين وحملت ا ل ب ح ر ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة اليهود لكي يعيشوا في سلام في أ ر ض ا ل خ ل ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة أرض الإسلام الدين الذي علم الدنيا معنى الإنسانية علم معنى وبالرغم ا ا ل ل س م و من كل هذه الانتصارات ا ل ع س ك ر ي ة إ ل ا أ ن ع ظ م ة السلطان خ ل ل ي ف ة ا سليمان القانوني لم تقتصر على الجانب العسكري فقط فقد كان هذا العملاق العسكري شاعراً وأديباً في نفس في العملاق الوقت يتقن عدة لغات أجنبية. وكان رجلاً تقياً غارق وأديباً عدة الدنيوية كان العسكري وكان يكثر كما هذا شاعراً لغات رجلاً الصلاة والصوم ليس كما يصوره الإعلام بأنه غارق في الملذات أجنبية من بأنه يصوره ليس يكفي أ ن تعلم أ ن ه خ ط ا ل ق ر آ ن الكريم بيده ثماني مرات ويعتبر السلطان سليمان القانوني أ و ل من قام بترميم المسجد الحرام من الخلفاء العثمانيين وسميت أ أ ن منارة ش م خاصة ل ل ج د ا ا ل ح ر س م باسم م ن ا ر ة سليمان القانوني وقام بترميم المسجد النبوي أ ي ض ا والمسجد ا ل أ ق ص ى وطلب من المهندس الشهير سنان باشا بناء مسجد له في عاصمة الخلافة في فصمم ي ع ا ة الخلافة إسطنبول في ف ص م سنان باشا الذي كان عبقريا في ا ل ه ن د س ة ت ح ف ة م ع م ا ر ي ة ليس لها مثيل فتم بناء جامع السليماني العظيم وصممه سنان ب ا ا الله ش رحمه ب ط ر ي ق ة ه ن د س ي ة رائعه ة الصوتية صممت الموجات تعمل لتعكس التي كانت القباب ك ج بين أ ز ة لتضخيم الصوت في ذلك المسجد في فكان صوت الإمام ا من ن صوت يصل ل م ب ر إلى ل نهاية ا ا ج م ع كل ذلك قبل اتساع خ د و ل ة ا ل خ ل ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة قام القانون بوضع قانون تنظيمي ل ل د و ل ة عرف ب ق ا ن ويحدد ن س ل م مستمد من الشريعة الإسلامية، ا القانون الشريعة ن و ي جميع أ س س ا ل ح ي ا ة ب أ ك م ل ه ا وهذا القانون هو أ س ا س لكثير من القوانين ا ل أ و ر و ب ي ة ا ل م س ت م د ة منه وقد كرم الكونغرس ا ل أ م ر ي ك ي ا ل خ ل ي ف ة المسلم سليمان القانوني بنقش صورته على مبنى الكونغرس باعتباره أ ح د أ ه م المشرعين في تاريخ ا ل إ ن س ا ن ي ة جمعاء واستمر بطلنا يبني ويفتح وينتصر ل م د ة سته واربعين عاما ً قضاها في جهاد و إ ع م ا ر ك خ ل ي ف ة للمسلمين وهي أ ط و ل ف ت ر ة حكم فيها خ ل ي ف ة مسلم الأمة الإسلامية على الإطلاق على وسع فيها م س ا ح ة د و ل ة ا ل إ س ل ا م في ف ت ر ة حكمه من سته ملايين كيلو متر مربع ورثها من أ ب ي ه لتصبح تسعه عشر مليون كيلو متر مربع ضمت أ ع ظ م مدن العالم وعواصمه لا يتسع هذا البرنامج لعدها لكثرتها وعندما وصل عمر سليمان القانوني إ ل ى اربعه وسبعين عاما وصلته أ ن ب ا ء أ ن ثغر ا من ثغور المسلمين تعرض للاعتداء من ملك ا النمسا فقرر أ ن يفتح فيينا في م ح ا و ل ة ج د ي د ة فنصحه ا ل أ ط بعدم ا ء ب ا ل م ش ا ر ك ة في الجيش وذلك لمرضه الشديد و ا ل آ ل ا م التي كان يعاني منها إ ل ا أ ن ه أ ج ا ب ا ل أ ط ب ا ء بقوله إ ن ن ي ل أ ر ج و الله أ ن أ س ت ش ه د في ساحات الجهاد غازيا في سبيله فحمل الجند ا ل خ ل ي ف ة الذي لم يكن يقوى على ا ل ح ر ك ة من ش د ة المرض فوصل جيش ا ل خ ل ا ف ة ا ل ع ث م ا ن ي ة ب ق ي ا د ة القانون في طريقه إ ل ى فيينا إ ل ى حصن متين يسمى س بحصن ك ت وكانت ا ر و قلعته من أ ح ص ن القلاع على وجه ا ل أ ر ض ف ل م يستطع المسلمون فتحه و س ت م ر الحصار على ذلك الحصن المنيع ل م د ة خ م س ة أ ش ه ر م ت و ا ص ل ة كانت فيها ح ا ل ة أ م ي ر المؤمنين السلطان سليمان القانوني تزداد سوءا وبعد أ ن ظن البعض أ ن ذلك الحصن لن يفتح أ ب د ا سمع الجند صوتا خفيا ينبعث من غ ر ف ة السلطان لقد كان ص وهو ت ت خ ل ي ف م المريض سليمان ا ا ل ن ق ن يدعو وهو ي الله بصوت أ ع ي ا ه المرض متضرعا إ ل ي ه وطالبا منه أ ن ينصر المسلمين وما ي ر ل ن ي ر ان على الأعداء المعتدين وما أن فرغ القانون من دعائه حتى سقطت ق ذ ي ف ة ع ث م ا ن ي ة على مخزن البارود فتحولت ي ذلك الحصن ف سماء سكتوار إ ل ى ك ت ل ة من نار واضرمت النيران فتقدم ي جميع أرجاء الحصن ف المسلمون نحو الحصن ورفعوا ر ا ي ة ا ل إ س ل ا م ر ا ي ة الهلال ا ل ع ث م ا ن ي ة فوق قلعته فطار المبشرون بالبشرى ل ل خ ل ي ف ة فما أ ن سمع ب أ ن ب ا ء الفتح حتى ارتسمت على شفتيه ا ب ت س ا م ة م ش ر ق ة وحدق بعينيه إ ل ى أ ع ل ى وهو يقول بصوت خافت الحمد لله الان آ ن ط ب الموت ا ل آ طاب الموت ثم توقف ذلك الصوت وتوقف ذلك القلب إ ن ه نفس قلب ذلك الشاب الذي ظنه ملوك أ و ر و ب ا ل ق م ة س ا ئ غ ة ف إ ذ ا به ينبض بالانتصارات والفتوح حتى جاء ذلك اليوم الذي ا ل فيه توقف عن ن بعد ض ب ح ي ا ة ح ا ف ل ة بالعطاء و ا ل ت ض ح ي ة والفداء من المؤمنين رجال صدقوا ما ع ه د و ا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وعندما وصلت أ خ ب ا ر موت السلطان سليمان القانوني إ ل ى المسلمين بكاه المسلمون في جميع أ ن ح ا ء ا ل أ ر ض فبكاه شيوخ م ك ة و ا ل م د ي ن ة وبكاه أ ط ف ا ل القدس وبكاه شباب الجزائر وتونس الذين حررهم من الغزاه و ب ك ت نساء ا ل أ ن د ل س الرجل ا ل ذ ي أ ن ق ذ ه ن من أ ق ب ي ة التعذيب في كنائس إ س ب ا ن ي ا ا ل ص ل ي ب ي ة أ م ا الصليبيون فقد ف ا ح ت ل ووصف ا ب م ت يحتفلوا بشيء قبل هذا. فدقت أجراس الفاتيكان عند ورود خبر موت ه أنهم هذا يرعبهم كما كان لم أجراس الرجل الذي لو قبل ورود و و عند بشيء خبر المؤرخ ا ل أ ل م ا ن ي ه ا ل م ر ذلك الحدث بقوله لقد كان هذا السلطان أ خ ط ر علينا من صلاح الدين نفسه وقال عنه المؤرخ ا ل إ ن ج ل ي ز ي ه ا ر و ل لامب إ ن أ ع ي ا د المسيحيين ك ث ي ر ة و إ ن س أ ل ت ن ي عن أ ه م ه ا ف ه واثناء ب ل شك يوم وفاة القانوني وفاة و أ ت ش ي ع سليمان القانوني ت ف ا ج أ الناس أ ن ه أ و ص ى بدفن صندوق مقفل معه في القبر فخشي العلماء أ ن يكون هذا الصندوق به مجوهرات أ و أ م و ا ل و إ ت ل ا ف المال والجواهر تحت التراب أ م ر لا يجوز شرعا فاتخذوا قرارا بفتحه ف إ ذ ا به ممتلئ بصحائف ع ب ا ر ة عن فتاوى للعلماء حيث لم يكن الخليفة سليمان لم ل ن ا ا ق ومن ن ي يتخذ أي قرار ه م م قبل الحصول على فتوى مفت الأمر ومن في توضح الدولة الشرع ذلك رأي بين الفتاوى وجدوا فتوى طلب فيها سليمان القانوني الاستفسار من شيخ ا ل إ س ل ا م أ ب ي السعود أ ف ن د ي وهو ب م ث ا ب ة م ف ت ا ل د و ل ة ا ل ع ث م ا ن ي ة في ذلك الوقت يستفتيه في دهن جذوع أشجار قصر الخلافة بالجير انتشار الخلافة دهن للحد من انتشار النمل جذوع أشجار جذوع الأشجار على قصر ه و ا ل أ م ر الذي قد يتسبب بقتل بعض النمل ف أ ج ا ز ه المفتي بذلك كي لا ينتشر النمل في القصر وعندما ر أ ى الشيخ أ ب و السعود أ ف ن د ي ما في ذلك الصندوق من فتاوى بجانب ج ث ة ا ل ق ا ن و ن بكى بكاء شديدا وبكى جميع من كانوا في ذلك المكان عندها قال أ ب و السعود أ ف ن د ي انقذت سليمان أ نفسك يا سليمان, أنقذت نفسك يا سليمان. أ ي سماء تظلنا و أ ي أ ر ض تقلنا إ ن كنا مخطئين في فتيانا رحم الله أ م ي ر المؤمنين سليمان القانوني و أ س ك ن ه فسيح جناته و حشرنا و إ ي ا ه في ا ل ج ن ة في ح ض ر ة رسول الله صلى الله عليه و سلم وبعد كانت هذه السطور جزءا يسيرا من س ي ر ة رجل عظيم يدعى سليمان القانوني ويسميه الغرب سليمان العظيم سليمان The Magnificent. كان ي ب د أ رسائله إ ل ى ملوك أ و ر و ب ا ب ع ب ا ر ة إ ن ه من سليمان و إ ن ه بسم الله الرحمن الرحيم ولكن ي ع م المستطاع. الله أنني حاولت الاختصار ل سيرته أنني في و قدر المستطاع. ولكن جهد المقل الذي أ ر ج و فيه ر ح م ة الله في الدفاع عن أ ب ط ا ل ضحوا بحياتهم لكي يصل هذا الدين إ ل ي و إ ل ي ك ف د ر ا س ة التاريخ ليست ع ب ا ر ة عن قصص للتسليه وربما م به غزاة ا ا ل ت ي خ و ر د ر ا س ة التاريخ هي ما مكنت رجب طيب أ ر د و غ ا ن في الرد على ساركوزيه بتذكيره بفضل أ ج د ا د ه المسلمين على فرنسا لذلك فمن الطبيعي أ ن نعلم أ ن أ ر د و غ ا ن هاجم قبل سنتين مسلسل القرن الذهبي أ وقال حريم السلطان و ب أ ن ه لا يعرف أ ج د ا د ا له مثل اردوغان ل ذ ي ي ص و ه هذا م المسلسل وأن أ ج ا أبطال عظماء د ه أ م ض ا حياتهم على ظهور الخيول في حروبهم وفتوحاتهم حروبهم في ظهور على و ر أ د يبدو أ ن ه قارئ جيد للتاريخ فقد صرح ا ل أ س ب و ع الماضي بتصريح عجيب ففي معرض زيارته لكوبا قال إ ن المسلمين هم من اكتشفوا ا ل أ م ر ي ك ي ت ي ن قبل ك وهل ل ثلاثمائة و و وأن م بما عام ب س يزيد عن ن كانت مبنية ا مساجد ا ك في ع معه ا الجديد أمريكا ل قبل وصول كولومبوس ومن معه إلى م ومن فعلا م مدى صحة ما ا قاله الرئيس التركي أردوغان صحة وهل رجب طيب ف خطر ا كريستوفر كولومبوس بحياته و ح ي ا ة بحارته في عبوره للمحيط ا ل أ ط ل س ي للبحث عن التوابل كما تعلمنا في مدارسنا أ م أ ن ه كان ينوي البدء ب ح م ل ة ص ل ي ب ي ة ج د ي د ة على المسلمين الذين استوطنوا أ م ر ي ك ا قبل وصوله بمئات السنين تابعوا لتدركوا ولنكتشف التي تعلمناها معنا الحلقة القادمة لتدركوا مدى عظمة أجدادنا ولنكتشف سوية حجم الخديعة الكبرى التي تعلمناها في مدارسنا كونوا في الموعد عظمة سوية مدى حجم في في ا ل ساتشرف ل م عليكم ورحمة الله ك و ر ا ب ه س أ ت بمتابعتكم لقناتنا على اليوتيوب لتصلكم ح ل ق ا ت البرنامج أ و ل ا ب أ و ل و س أ ت ش ر ف أ ك ث ر ب ق ر ا ء ة تعليقاتكم و مقترحاتكم أ س ف ل الفيديو في اليوتيوب وعبر صفحتنا على الفيس بوك وتويتر سيتم نشر التعليقات المميزه في كل ح ل ق ء السلام عليكم. لبناء جيل رائد بسلاحه ع ل م و ر و ح للتقدم جائر وبمنهج شرب الاصاله منهما ذاك الكتاب وسنه المختار مشاعر ا ل أ ن و ا ر هم للنسيم عبيره الفوار هم ق ا د ة رفعوا التميز ر ا ي ة هم في العزيمه همه الانصار هم قاده ر ف ع ا ل ت م ي ز رايه هم في العزيمه همه ا ل أ ن ص ا ر ولهم ب أ خ ل ا ق الكرام ماثر ي ر و ن ه ا بتواتر الاخباار أ خ ب ر ولهم ب أ ل الكرام ا يرونها ق مآثر ت و ت ر ل أ خ ب ا ناد له من كل حقل ز ه ر ة بحر العلوم و أ ن ه ر ا ل أ ف ك ا ر بحر العلوم و أ ن ه ر ا ل أ ف ك ا ر هم للطريق مشاعر ا ل أ ن و ا ر هم للنسيم عبيره الفوار هم ق ا د ة رفعوا التميز رايه هم في العزيمه همه ا ل أ ن ص ا ر هم للطريق مشاعر ا ل أ ن و ا ر هم للنسيم عبيره الفوار ق ا د ة رفعوا التميز و ا ي ه هم في ا ل ع ز ي م ة ه م ة ا ل أ ن ص ا ر إ ن التميز في ا ل و ر ا ا ش ر ا ق ة تبقى لتسطع في سما ا ل أ د ا ل ت م ي ز في ا ل ء ري ا سمى الأدهار جيلا فجيلا يحملون لواءها والخير ما يبقى من ا ل آ ث ا ر والخير ما يبقى من ا ل آ ث ا ر هم للطريق مشاعر الانوار هم للنسيم عبيره الفوار هم قاده رفعوا التميز رايه هم في العزيمه همه الانصار هم قاده رفعوا التميز رايه ه م في العزيمه همه ا ل أ ن ص ا ر لبناء جيل رائد بسلاحه علما وروحا للتقدم جائر ر ر ي جين لبناء ا د بسلاحه علما و وبمنهج ح ا للتقدم جاري و شرب ا ل أ ص ا ل ة منهما ذاك الكتاب و س ن وسنة المختار